طبعا الكلام الطيب اللي قاله الأساسينهم نجيب كلام الإمام ابن القيم والإمام الشاطبي حينما يقول جميعا الشريعة مصالح كلها الذي يظن أن الإسلام هو خطاب فقط شرح القرآن والسنة هو لم يفهم الإسلام بعد الإسلام حياة البيع والشراء والزواج والعشرة والتربية والفن والرسم والرياضة كل هذا من الإسلام بل نرى الإمام الترمزي روا حديثا منهم من ضعفه ومنهم من جعله حسنا لغيره يقول الحكمة ضالة المؤمن الحكمة ضالة المؤمن يعني هو عايش عشان يدورها أنا وجدها فهو أحق الناس بها مش هو حقيق بها لا خلي لفظ أحق الناس يعني لو أن الناس غفلوا عنها فيجب على المسلم أن يغفل عنها وأنه وجدها يسعى إليها طبعا في, في, في كل نجلها. في كل مكان ولذلك وجدنا الذين فهموا الإسلام صحاب ما فعلوا الآن الحضارة الحديثة اللي بيسموها مد... أنا أسموها مدنية وليس الحضارة عندها تكنولوجيا تخفيها عن باقي العالم المسلمين كان عندهم حضارتهم أشععوها بين كل الناس وليس ولم تكن حضارتهم هو تعليم تفسير القرآن والحديث. كان الطب وكان الهندسة وكان الكيمياء وكان كل شيء. فإذا لابد أن نعلم. نحن ميزان القرآن بيقول لنا تعمير وخلافة ول الأرض مش مش مش اللي بلد بس. دايو ده ده الجملة بس أنا مش عاوز أطول في كلام الحكمة ال الشريعة مصالح لذلك دي يقول ابن خيم فحيث وجدت مصلحة فسمى شرع الله. فيه المصطحة وزي ما حدك أشرت شريطة عدم التعارض لكن لما نقول إن الإنسان بيتعلم الرياضة طيب ارموا ألا إسماعيل فإن جدكم كان راما علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخير طيب وده كمان تفسير قرآن ده كلام عبر الخطاء فإذا الشريعة تشمل كل الحياة واستعمركم فيها ده أنت جئت لتعمل أرض وعمرك ما تتعمل أرض بجزء تعمل أرض بكل الحياة بكل فنونها. في إحدى المدن في ألمانيا وكنت ازورها قاعة كبيرة جدا في قاعة مين قاعة محمد ابن الحسن الشيباني تلميزة أبو حنيفة ليه؟ لأنه أول من وضع علم العلاقات الدولية في العالم كله اخذت عنه في كتاب السير الكبير خمس مجلدات واللي طبعها الجمعية الدولية للحقوقيين في ألمانيا هي اللي طلعت الكتاب وحققته وطبعته لتنشره بين الناس ونحن في غفلة إذن من هذا لابد المسلم يعي مسؤوليته حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق شيطان أخرص الحق ده ما قالش فين ما قالش حق في تفسير القرآن ولا في بيانه أحكام وضوء ولا بين أحكام الصلاة ولا في أحكام الصيام الحق أينما كان الحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عجب المثل ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فإذا بهذه الهوام والحفافيش تساقط فيها وأنا ماسكم بحجزكم ده لبشدكم وأنتم تغلبونني تقحمون فيها كأن الذي يدخل النار يدخلها على مشقة على نفسية النبي النبي حزين متألم تعبان ويقول في الحديث إنما أنا النذير العريان إيه النذير العريان ده نسأل الجبل هنا عالي وهنا أسفل في الوادي فالقبيلة أعدى تحت فالقبيلة بتطلع واحد يطلع فوق عشان نشوف هالحد يغير عليهم ام لا ووقفوا وجد العدو طالع فخشى ان يرفع الصوت فيسارع العدو فيباغتهم فخلع سيابه النبي شبه نفسه كده انه خلع سيابه خالص ويش يقول لهم كأنه يرد هناك امر جل فسارعوا يا قومي فهو جاء لينقذ البشرية كاملة في كل مناحي الحياة دين يجعل الاضرار بالطير وابعادها عن فراخها معصيه دين يدخل البراء حابسه الهره النار لانها لم تطعمها دين يعفو عن الزانيه لانها اسقط الكلب واحسست بعطشه وبالمه دين يرضى أنه أخرج صدقته على غني وعلى زانية وعلى لص ويقول لعل الله هذا الدين بهذا المفهوم وذلك أنا أعجبني وبقول الكلام ده لأستاذ زينهم أن عام تقريبا 1985 من نظامة الشباب الإسلامي عملت ندوة كاملة عن الإعلام الإسلامي المعاصر الإعلام الإسلامي المعاصر وأنا ليه كلمة قلتها مرة الماضية وأحب أن أكررها اليوم لا يوجد في الإسلام وسيلة محرمة إلا وسيلة ورد أنا أعود أن أؤكد على الكلام ورد نص صريح قطعي الدلالة على تحريمه ما عدا هذا ما عندناش ومن هنا يجب يكون خطابا يعني أنا عمري ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد يكافر أبدا ابدا انا جلست يمكن شهور طويلة شهور طويلة جدا ابحث ان يكون قابل احد الكفار وقال له اكفر القرآن يصف ده وصف عام لكنه لا يعطي التهمة للشخص مباشرة المنافقين لنفقه نفق اعتقادي واعلم الله بهم اصرها لحزيفة بن اليمان حتى ليشيع فتنة كل هذا اعلام في ذكاء اعلامي بسعة الصدر وبالرحمة لخطاب الناس القوم يتكلمون عن أكرمة وقد أسلم يتكلمون عن عن أبيه فيقول إياكم فإن القول في الميت يؤذي الحي إذا الإعلام بتاعنا مش إعلام فقط أنا جالس علشان فقط بدي درس فقه ودرس حديث لا إذا أنا برب العالم بربيه على الأخلاق بربيه على القيم إحنا أصحاب القيم بربيع القيم الأساسية ولذلك المسلم والمؤمن حيث وجد هو منارة خير للناس هو هو حضارة هو علم في كل مناحي الحياة هو رحمة تأسيا بسيده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فعل ذلك وزي ما حضرت أشرت ماذا حدث لم يسمعوا كلام تحريم الربه لماذا وربما لأن الخطاب الإعلامي اللي مشي بتحريم الربا هو إظهار آيات ما قدرناش نجيب إحصائيات ونقدمها في هذا الوقت فين لما أول من انتبه لهذه القضية الدكتور عيسى عبد البرهيم وغيره رحمة الله على من مات ومن حي فين كان راح زمن طويل لو كان عندنا أسلوب الإحصائيات أنا في يوم من الأيام قابلتني امرأة يعني على أول إسلامها وبتقول له انا بحب الاسلام جدا جدا بس في حاجة مزعلانة قوي بتقول له اتفضلي ايه اللي حكاية تعدد الزوجات ليه الاسلام بيفرض تعدد الزوجات طب يعني نتكلم مع بعضينا بهدوء نتعلم بكلامة بلغتها القرآن قال مسنا وثلاثة واربعة لو لو تعدد الزوجات فرض كان لابد يبقى الرجال تلاتين في المائة والسيدات سبعين في المائة عشان كل واحد ياخد اتنين قد ستين دمهم والعشرة اللي عاوز ياخدها اربعة قلت لها طب تقول لي كده قلت لها انت مش في الشغل في الامم المتحدة قلت, قلت لها اخر قصية عندك في العالم الرجال كام والنساء كام قالت الرجال ستة والنساء اربعة وخمسين قلت لها طب ازاي يفرض التعدد ما فيش الى ثمانية في المية زيادة ما قال عشان ربنا يفرض علينا حاجة لازم يكون ممكننا من تنفذها والا فرض ما عدم التمكين يبقى قلت لا يبقى ده غلط لو هذا الخطاب في كل مناحي الحياة بنستخدمه ونستخدم دون تجريح يعني كلمه لما اخاطب انسان مالوش انت يا يا كافر ملوش يا ملعون آه هو حكمه قد يكون ذلك عند الله وانا مؤمن بهذا الحكم ولا يمكن ان نغير حكم الله لكن اسلوب الخطاب دي قضيه اخرى بعد